إِا خَلَقنَاكُم مطُامِ ثمُ مِن نُطُفَة ثمُ مِنْ عَلَقَ ثمَُّ مِنْ لَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضةٍ مُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لُِ بَيْلَ لَكُمْ وَنُقِر فيِيأَرْحَ مِمَا لَشَاء إِلَ أَجرٍَ مُسََّ ثمَُّ نُخْرِيُكُم طِفْلا. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَنشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ وَكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ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 اللَّهُ أَلَيْسَ بِغَنِيٍّ عَنِ الْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ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 ثم ليقطع فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بيئة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 لَ تَر عََّ اللهَّه يَسْجُدُ لَ مَا في السَّماواتِ وَماَا فِي الغَرْط والالشَّمْمسُ وَالقَنَرُ وَالنُّجُمُ والجِبال والالشَّجر والالدَّواب وَُّجُمُ والالجِبالُ والالشَّي والالدَّو أَبّ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ وَككثيرِيرٌ حََّّ عَلَيْهِ العذاابَ. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَاعِدُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الفريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يُحَلُّنَ فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهُدوا إلى الطيب من القول وهُدوا إلى صراط الحميد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 وَإذ وأأَنَّ لِإذَ الرَّهمَ مَكَانَ البَيثِ أَلا تُشْركْ شيءَيْئ وَطاحِر البَيتَ للطائفين وَطحِر بَيت للطائِفينَ وَالقائِمِينَ وَاذْكُرْ فِي النَّاسِ الْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْنَمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ تَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يُقْضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيَوْفُونَ ذُحًرًا وَالَّذِيَ طَوَّفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا سَكَنَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 فإذا شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغ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 لهدمت صوامع وميع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن الأنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتَ الْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِ بك ايمن من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على هروشها فهي خاويه على هروشها وبئر معطله وقصر مشيد فَلَ يسيروا في الأرضِ فَتَتكونَ لَهُم قُنوب يعمِرونَ بِهَا أَو آذَالُ يسَعون ب فَإِه لا تَععمل الأبِصَار وَ تَععملقُلوم الَّ في الصدوب وَيسْتَعجونَكَ منِ العذاابِ وَلَ يُخلِ فَ اللههُ عَدَ وَإِ يَوْمَذَ رَبّكَ كَأَلفِ سلَ مَا تَفْعَلُونَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ طَرِيقَةٍ أَن لَّيْتَ لَنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة ورزق كريم.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 القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخفت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وَلَا يزال الذين كفروا في مريتهم حتىَ تَأَهُم الساعةُ غَغْتَةً أَ يَأْتيَهُ أَو يَأتَهُم عَذاَامُ يَوم عَقيمملكُ يَرَِذِ للِلَّ يَحكمُم بَنَهُم فََّذينَ آمنوا وَعملِل الصَّانِحاتِ فِي جََّاتِ النَّغِيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَخَافُونَ إِلَّا اللَّهَ وإن الله لعلي حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذَلِكَ بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير لِكَبِ اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَدَنوا كَفَقُ اللههُ عَلَ بِماَا تَعمللون اللهَّهُ يَحكمُ بَيْنَكُم يَوم القامَةِ في مَا قُاتُم فِي تَقْتَلِفُون ألَم تَعلَم أن اللهَّ يَعلَمُ ماَا في السَّماءِ وَالأَرض إ ذَكَ فيِي كِتابابَ إِ ذَِكَ عَ اللهَّ يَسير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 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز